الَّذِينَ يَقُولُونَ نُرِيدُ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا ويقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كِيلَ لَهُمْ قُفُوًا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ مَن كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَارَقْتُم مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَوْلَا لَأَكَلْنَاهُ وَلَوْلَا لَكُنَّا مُسْتَهْزِئِينَ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بلاد وإن تصبهم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ கூ وإن سيئة يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ قُلْ இல் குளும் وَمَا لَكَ دُونَ يَفْقَهُنَ حَدِيثًا مَا أَصْوَتُ மீன் செமீனி சமீச وَأَرْسَلْنَا كَلِيمًا رَّسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا